وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بني وربي لتأتينكم علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من لجز نليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مزقتم كل مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٍ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بال آخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِيَّا شَأْ يَخْسِفْ بِهُمْ أَرْضًا أَوْ يُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ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 إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أودوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدود الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور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 للكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وايام نامين فقالوا ربنا باعد بين اسفالنا وظلم انفسهم فجعلناهم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 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء إن حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مفقال ذرة في السماوات ولا في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 أغوني الذين ألحقت به شركاء كلا، بل هو الله العزيز الحكيم.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 إلى بعضن القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذن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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أَعْنَاقِ الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أَرْسَلْنَا في قَرْيَةٍ من نذير من نذير إلا قال مُتَرَفُهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالٍ وَأَوْلَادٍ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفيء إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفة آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقه من شيء إن فهو يخلفه وهو خير الرازقين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 بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تكذبون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 كُمُفْتَرِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُ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 إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 انه سميع قريب ولو تل اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وان لهم التناؤش من مكان بعيد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 ارض جاعل الملائكة رسلا